والذين صبروا بَغْيَ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا رَزَقْنَاهُمْ ويدرؤون بِالْغَيْبِ وَكَانُوا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار